ساعة. استمع إلى الأغنية الآتية القيم من هذا ما ومن حواء الرحمة وأجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أماننا للخير نميل بفطرتنا للقيم برانا بارينا كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقيم مبادينا بعدل الله نقيم حياة لك نقيم حياة لحاضرنا واتينا بنحو مع شركاء على قيم النبينا قيم كبرى لما نعليها تعلينا